بيبي للخجل حفيه البسمي كل ما اجى يحكي غزل بيهضيع الكلمي واف حبيبي للخجل حفيه البسمي كل ما اجى يحكي غزل بيهضيع الكلمي كل هواء كل شي عبان وبما حيل وبس دايت حالي مطرح وطيح حاله مطرح بركيد مره سرى شي كلمه عن مني يا لي لو بط في العمر يا راي لو بط في العمر يا راي لو بط في العمر يا راي لو تروت بحر النور كل ما شال داق الحكي يدور على درب الرجوع حتى الصامت